تَرْضَعُهُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ من يجادل فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم يَتْبَعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ يَا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 ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثَُّ مِ مُضاتِم مُخَلَّقَاتِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة لِنُ بَيّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِيلَ الرحامِ مَا لَشَ إِنَا أَجَلِم مُسََّ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 انه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِقَبَتِهِ ثَانِيَ عِقَبَتِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ نَهْوَ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير لطمأن به اِنْ صَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ خَابَتْهُ فِتْنَةٌ مُقَلِبٌ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمَبِينُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ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 مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ لَّلسَّمَاءِ ۚ مَن يَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَن كَيْدِهِ مَا يَرَىٰ ۚ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار يحلون فيها من ساور, فيها من, ساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهَدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوءٌ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب نليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا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 يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تَأْكُلُونَ مِنْهَا وَأُطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ مَن يَقضُوا تَفَتُّهُمْ وَالَّذِينَ يُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَمَن يطوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا ما يتلى عَلَيْكُمْ وَجَتَنب الرّجَسَ منِنَ لَثَان وَجَتَنِبُ قَوْ الذُِحونَ ف أَن الَّ غَيرَ مشكينَ بِه وَمَيْ يُشرِك بِاللههِ فَكَأَنَّماَا خَلَّ منِنَ السماء إفَتَخَطَّّفهُ القَ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَمَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَالْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا اخْتُبِئَ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن نُبُنَ اللَّهُ وَلَو لادِ فَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَت صَوَامِع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الله نقوي عزيز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 وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْنَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ فَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرُضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَلَ بَصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْرِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ مِّن قُرَّتِنَا امْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ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 آياتنَا مُاجِزينَ أُلَائِكَ أَصْحَابُ جَِْيم وَمَا أَررسَلْنا مِنْ مقَبلِكَ مِ الرَّسُولِ وَل نَبِي إِِ اللَّ إذَا تَمَن أَلْقَشَّيقالَاالُ فيِي أُمّ القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما ينقي الشيطان يَجْعَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِيهِ قُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُصَدَّقَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه وان الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم مَا بُغِيَ عَلَيْهِ لَنْصْرًا الله إِنَّ الله الْعَفُوُّ قَوْر ذَلِكَ بِأَنَّ الله يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ بَصِير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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ كَأَنَّهُمْ يَصْغُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبيس المصير يا أيها الناس ضرب مثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلفهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز اللهَّهُ يَصْطَفِي مِنَمَنائِكَةِ رسُ لَ وَمِن النَّاس إِ اللهَّه سَمِيَ بَصير يَعلَمُ ماَا بَيْنَ أَديهِم وَماَا خَلْفَهُم وَإِلَ اللهَّهِ تُ جَعْيُمُ يا أي